يا أيها النبي لما تحرم ما أحرم الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا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 لَقَكُنَّ أَيُّ بِدِّ لَهُ أَزْوَاجٌ خَيْرٌ مِنْكُنَّ أَزْوَاجٌ خَيْرٌ مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَاتِيَةَ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 يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجسون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر